دع لذيذ الكارى وانتبه ثم صل واستقم في الدوجا وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاية عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجيد قابض باسق حاكم عادل كل ما شاء فعل ظاهر باطل خافض رافع سامع عالم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما لشريك ولا له ماذا البعد نطفك بنا رب نفعل بنا كلما أنت له يا إلهي أهل يا مجيب الدعايا متم الرجا أسألك بالذي يا إلهي نزل به على المصطفى مع شديد القوى واسألك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضى والهدى والتقى والعاغوا العاغوا ثم حسن العمل واسألك غاديا ماديا كل ما لج فيها الراعد حل فينا الوجل غادي صديق غاديق ضحيق باكيا كلما هلمزنا خطر المحث المرث المحن المر عاميا ساميا آنيا متصل واسألك بعد ذا عارضا سائحا كني ذكاق مذنى ساحا ضغط بالدائر حائر عارض رائح كل من شاب برقعته خاطف جبل من سحاب الحقوق صدوق جهول عاري يقول مريب والين عجل كني مزن الى مرتد مرتكم في ميدان السداد ميراته الفحل ناشين غاشي سداه فوق السوها كني مقدم سحابه جرج العجل مدهشم مرهشم مرعشم من عشن لمع برق كما سيوف هند انتسل كني نترطها يوم مهبل هوافز فيلي من جبل ورتهش واشتول كلما اختفق مصطفق وانتفق وستهل وانتهل انها ملك الهلل ادهم من مقن من موجف مركم من جوري سيله عما والعرو به بيه الحصاب الطلح اصاب الوطء من عالم حي برنيفا والغذاد الشلل اخينا مرتوا واستوى وقتوا واستقل من في قلب ما حل المحل بعد اذا اخر الناحي ما ثم يشيل الشجر في ميسيل الباح كلما إذ دجرب دجرب في جرناه حط الحجر في جروف الجبل والفياض خصبت والرياض عشبت والركاية جاعت والنوقل سكاهل والحزوم اربعت والجواز سعت والطيور اسيعت فوق زهر النفل كالنوصف اختلاف الزهر بتلاون فروش الزواني تفل بعد ذا علها مرهش قلط في بقايا ربعا من سماك العزل بعد هذا يحل الزلال بدلال قدر شهر سقراسيات النخل راسيات المذاني طوال الخطور مستوطيل المقادم جريد مضل حيث إن الذخائر إلى ما بقى بدهر ما يدير الهذير الجمل تغتني بهرجال دواد الحريق هم قروم كرامين إلى جلمحل هم جزال العطايا غزار الجفان هم لباب لضيف بليل هاشر يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استجب دعواتي إنني مبتاج الإمحى سيئاتي واعفو عن زلاتي فإنني يا إلهي محل الزل فالذي مد فيك إلهي فلا